وعصل ما في الصدور ان رب اغ بهم يوم اذل خبيث بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه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 فامُّه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابض كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم مَا لَتُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ